م ن ه و م س ر ك كذاب يا ق و م لكم الملك اليوم ظ ا ه ر ي في ن ا ل أ ر ض ف م ن ن ص ر ا من ب أ س ا للعلوم ه ف ر ع ن الاسلاميه أريكم إ إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الذي الرشاد وقال آ مثل ن إني يا عليكم أخاف قوم م يوم ا ل أ ح ز ا ب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما ل ل ع ب ا د ويا قوم إ ن اخاف عليكم يوم التنادى يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يقنن الله فما له من هذا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك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 وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إ ل ا في تباب وقال الذين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 ف س ت ذ ك ر و ن م ا أقول لكم وأفوض أمري لكم إلى, إلى الله إن الحسنى ل ا ل ع ب م و س و ا ه النابلسي ل ه س ي ت ما مكروا وحاق للعلوم ا ل ع ذ ا ب ا ل ن ا م ي ع ع ر ض و ن ل ي ه اسماء غ الله ا ع ة أ د خ ل ح س ن ف ف ع و ن اشد العذاب